هذا هو الشريط الحالي والثلاثون من تفسير صدرة أهل عمران قول ذوق العذابة أي يقال لهم أيضا ذوق العذابة وهو العقوبة على الذنب بما كنتم تكفرون أي بسبب, بسبب كفركم الباء هنا للسببية وما مصدريه أي بكونكم تكفرون بالله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 لقوله يوم تبيض وجوه وهذا على تقدير قولنا واذكر يوم أما إذا جعلناه متصلا بما قبله فإنه لا يستفر من هذه الفائدة ولكن يستفر منه من التذكير بهذا اليوم يعني أن الله يذكرنا بهذا اليوم ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات البعث والجزاء، وهو أحد أركان الإيمان ستة. أحد أركان إيمان أن تؤمن باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ليس معناه أن يؤمن الإنسان بأن الناس يبعثون فقط. بل قال ابن تيم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية قال ومن الإيمان بالله واليوم الآخر... ومن الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فالإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه هو من الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالصراث والنزان والشفاعة كل من الإيمان باليوم الآخر من فوائد هذا الحديث هذه الآية ومن فوائد هذه الآية أن الناس ينقسمون إلى في ذلك اليوم لا قسمين قسم مبيضة وجوههم، وهم وهم أهل الإيمان والطاعة، وقسم مسودة، وهم أهل الكفر والعصيان. فإذا قال القائل الآت هنا بينت أن الوجوه تسود، وفي آية أخرى كذلك، ويوم القيامة. ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا وفي ايه اخرى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا فكيف نجمع بين الايتين اللتين تثبتان اسوداد الوجوه والآية التي تثبت أنهم يحشرون يوم القيامه يحشر المجرمون زرقا قال أهل العلم في الجمع بين هذا وأمثاله، إن يوم القيامة ليس زمنا متحدا قصيرا تتعارض فيه الأحوال، لكنه زمن طويل، مقداره خمسون ألف سنة، فيمكن أن تكون الوجوه في وقت من هذا اليوم مسودة وفي وقت آخر. مزرقة زرقا هذا جمع الجمع الثاني أن المراد بالزرقة السواد بل المراد بالسواد الزرقة لأن الزرقة كلما اشتدت مالت إلى السواد وحينئذ يكون زرقا وسودت بمعنى واحد الوجه الثالث الجمع الثالث أن الناس يختلفون في الجرم والكفر فتسود وجوههم أو تزرق بحسب كفرهم وجرمهم فمنهم من يكون جرمه شديدا عظيما فتسود وجوههم ومنهم من يكون أخف فتكون زرقا الوجه الرابع قالوا إنهم سود البشرة زرق العيون Zurkkaan baihtibar Aayunin Osuudat Nujuh Baihtibar Loon Elbashra Oan Hada Aadham Fui Alkubh Ida Kana Wajhu Aswad Walayun Zurkaa Sare Hada Aqbh هذا Menzera On Kul أنه متعارض وهنا نقف لنقول إنه ليس في القرآن شيء متعارض لا يمكن الجمع بينه وبين الآخر لأن التعارض يقتضي أن يكون أحد المتعارضين حقا والثاني باطلا لأنه ليس معنا إلا حق وضلال فماذا بعد الحق؟ إلا الضلال ولا يمكن أن, أن يكون الشيء في كتاب الله باطلا ضلالا كما قال الله تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثير نعم يمكن أن يتعارض النصان ولكن يكون أحدهما ناسخ للآخر كقوله تعالى إيكم منكم عشرون صابرون يغلب مائتين وإيكم منكم مائة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوموا لا يفقهم. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعرم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مائة صابرة يغلب مائتين وإيكم منكم ألف يغلب ألفين والنسخ يكون إبطال المنسوخ من عند من؟ من عند الله فلا يكون هناك تعارض فإن وجد من القرآن ما ظاهره التعارض فلا بد أن يكون هناك انفكاك بين أن الصين ينتفي به التعارض وأما أن يبقى متعارضا فهذا شيء منتنع ومن أحسن ما أولي في الجمل بين الآيات كنتعارضة كتاب السمقيد رحمه الله المسمى دفع إيه إيهام الاضطراب في آية الكتاب وهو كتاب جيد مفيد لطالب العلم ومن فوائد هذه الآية أنه يجمع يا لهؤلاء الكافرين بين العذاب البدني والعذاب النفسي كيف نأخذها خالد من عندنا أخذها من فذوق فقط طبعاً. كيف انا, كيف أنا من هذا العذاب, لا. العذاب النفسي حس نعم كفرتم بعد إيمانكم هذا عذاب نفسي التقدير يقال لهم أكفرتكم. فهذا العذاب النفسي طيب أحسنت من فوائد هذه الآية شدة التنكيل بهؤلاء المكذبين حيث يجمع لهم بين العذابين البدن والنفسي ثم يقال ذوق العذاب فهذا لا شك أنه من أشد ما يكون تنكيلا بهم ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب من, أين من قوله بما كنتم تكفرون لأن الباء للسببية والناس في إثبات الأسباب ضرفان ووسط منهم من أنكر الأسباب رأسا وقال إن الأسباب ليس لها تأثير إطلاقا ومنهم من أثبت تأثير الأسباب بنفسها ومنهم من توسط وقال إن الأسباب مؤثرة لا بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة وهذا القول هو الصحيح وهو الحق مثال ذلك لو أن رجلا لو أن شيئا ألقي في النار فاحترق بها فالذين أنكروا الأسباب قالوا إن هذا الاحتراق لم يحصل بالنار إنما حصل عندها عندها حين ملامسة النار احترق أما النار نفسها نفسها فإنها لا تحرق ومنهم من قال بل النار أحرقت بطبيعتها فهذه هي الطبيعة ومنهم من قال بل أحرقت النار ما يلقى فيها بما أودعها الله تعالى من القوى المحرقة وهذا الأخير هو الحق بلا شك ويدل لهذا أن النار التي ألقي فيها إبراهيم لم تحرق بل كانت برداً وسلاماً عليه ولو كانت الأسباب مؤثرةً بطبيعتها لا أحرقت لكل حال والذين أنكروا الأسباب هم في الحقيقة طاعنون في حكمة الله مدعون أن الله ليس له حكمة لأن ربط المسببات بأسبابها هو عنوان الحكمة فإذا قيل أنه ليس هناك سبب يؤثر فهذا طعن في حكمة الله عز وجل والعجيب أن هؤلاء <تصفيق> أنكروا الأسباب ظن منهم أن إثباتها يستلزم الإشراك بالله يقول إنك إذا أثبتت أن السبب فاعل أو أن السبب مؤثر فقد جعلته مع الله خالقا وهذا شرك لأنك مثلا إذا قلت النار هي اللي أحرقت معناها النار فاعلة فاعلة للإحراء فيكون هذا شركا بالله عز وجل فيقالوا نحن لا نقول إن النار مستقلة بالإحراق بل هي محرقة إيش؟ بما أودع الله فيها من قوة الإحراق لأنها لا بنفسها المحرقة لكن لو نقول لم تحرق ضحك عن عندنا حتى السفاه، حتى السفاة صدارت حكوم قالوا لو أنك رميت زجاجة بحجر فانكسرت الزجاجه فلا تقل ان الزجاج ان الحجره كسرت الزجاجه لانك لو قلت هذا صرت مشركا اشهد بالله طيب كيف قال حصل الكسر عندها لا بها سبحان الله عندها لو ما أكثر اللي بالصدمة إذن فالسبب معلوم ولا فيه إشراك المشرك اللي يقول أن الأسباب تؤثر بطبيعتها بمقتضى طبيعتها ويقطع صلتها بالله هذا لا شك منه مشرك لكن الذي يقول أنها تؤثر بما أودع الله فيها من القوى هذا هو المعقول والمنقول. طيب هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل، ثقل العذاب بما كنت تبصور. كيف؟ لأن نعم، لأن المسبب يتقدر بقدر السبب. يتقدر بقدر السبب. طيب، من فوائد لاهت أيضا أن من فيه خصلة أن من فيه خصلة من خصال الكفر. فله من عذاب الكافرين بقدره كيف ذلك؟ لأن لدينا قاعدة وهي أن الحكم المعلق بوصف يقوى ويضعف بحسب ذلك الوصف إن كان الوصف إن وجد فيه جملة كبيرة من الوصف استحق من الحكم الذي رتب عليه Piohkaat riihaat ja on نعم طيبة ها إذا كانت الوضع مسمى مسمى جميع شيء نعم لا مسمى هذه الأمة هذه الأمة نعم يقال يوجد في أكثر على صلاح وكثرة أبدا أبدا <تصفيق> في ناس كثير السجود ورث بيجاب شيء وفي ناس قليل السجود ويكون بيج بيجاب هذا الأفضل. واي هذا القهر تعتمد على نفس الجلد الجلد اللي عجبها نعم نعم الدكتور تبيض التبييض صحيح وشو قال تبييض تبييض فتح اليا فتح اليوم هه تبييض تبييض كسرته يعني اي ما علونها سبية لأن ما يبعندها. هذا المصحف مكتوب فيها قراءات السبعين ما هي موجودة. نعم. بعض المجلات بعض الكتب الطبيعية تتكلم عن العلوم الطبيعية. أبو ما يد فيها قراءة خالد الشعر في الطبيع أو الطبيع أراده. أي هذا ما نشوفه. العقل المشترك. أي كيف؟ لكن بس إن إذا كان كاتب مسلم. يعد هذا المسلم الذي أخذ تلقى كلمة هذه عن الطبيعيين وهو ما يعرف ما معناه جاهل شيص. نعم شيص كيف يكون الطفل يولد على سطرة وهو مؤمن وهو لم يعني يتلقى أو مكلف بأمور الإسلام نعم لأن الطبيعة التي خلق الله عليها البشر هي الإيمان قال الله تعالى فأقلم ونشف للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة، هذه من نعمة الله حتى تقوم الحجة على الإنسان. قال أنت الذي انصرفت على مقتضى فطرة، ولا مقتضى فطرتك أنك مؤمن. نعم. مثلاً الذين ينكرون الأسباب إذا قالوا ذكر الآية فلم تقتلواهم ولكن الله قتلهم كيف رد عليهم؟ واضح. لأن قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم لما كان قتلهم أمرا خارجا عن المعتاد نسبه إلى الله كقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى معلوم أن الرسول هو الذي أخذ كف من تراب ورمى به هؤلاء ومع ذلك هو رمي غير معتاد لأن العادة أن مثل هذا الرمي لا يصل إلى أعين المشركين كافه فلما كان هذا السبب الوارج من الإنسان سببا غير معتاد نسبه الله إليه <تصفيق> ما كمننا أظن الآيات لا الثاني هو أما أن وجوههم ما طيب. قال الله عز وجل وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله الأول حرف عطف وأما تفصيلية كما مر في الأولى الذين بيضت وجوههم وهم المؤمنون وهذا البياض يكون على قسمين بياض عام لكل مؤمن وبياض خاص لهذه الأمة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم سيما ليست لغيركم يعني فيكم إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فهذه الأمة تكون وجوها بيضاء ولكن لها نورا بخلاف غيرها أيضا هذه الأمة يكون النور لها حيث حيث يبلغ الوضوء يعني يكون في اليدين وفي الرجلين ولهذا قال غرًا محجَّلين وأما من سواها فلم نعلم إلا أن وجوههم فقط هي التي تكون بيضاء ألا يبيض رجوهم هم المؤمنون ففي رحمة الله في رحمة الله في للظرفية ورحمة الله هنا ليست هي الرحمة المذكورة في قوله وربك الغفور ذو الرحمة لأن هذه صفة الله أما هنا ففي رحمة الله فهي مخلوق الله والمراد بها الجنة كما جاء في الحديث الصحيح أن الله قال لها أي الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ويمتنع أن يكون أن يكون المراد بها الصفة لأن الصفة لا تكون ظرفا للبشر، الصفة لا تكون ظرفا للبشر، وإذا امتنع أن تكون ظرفا للبشر، امتنع أن يراد بالرحمة هنا الرحمة, الرحمة التي هي صفة الله هي صفة الله، بل هي الرحمة المخلوقة لله. وأطلق عليها اسم الرحمة لأنها كانت برحمة الله يرحم الله بها من يشاء من عباده وقوله في رحمة الله هم فيها خالدون هم مبتدا وليس الضمير فصل بل لها محل من العراق وخالدون خبر مبتدا وفيها جر مجرم خبر مقد متعلق بخالدون أي ماكثون هم فيها خالدون أيما ماكثون وقد دلت الآيات على أن هذا الخلود مؤبد فذكر الله التأبيد في عدة آيات من كتابه على أن هذا الخلود خلود أبدي ثم قال الله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك تلك المشار إليه ما سبق من الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى ويحتمل أن يكون المراد بها كل القرآن وربما يرشح هذا أي يقوى بالإشارة حيث جاءت بصيغة البعد فتكون الإشارة هنا شاملة لجميع القرآن وقولها آيات الله أي العلامات الدالة على الله عز وجل على وجوده وعلى ما تضمنته من الأسماء والصفات والأفعال وهنا المراد بالآيات الشرعية وقوله نتلوها عليك بالحق أي نقرأها عليك نقرأها عليك وهل المراد أن الله سبحانه وتعالى يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بواسطة جبريل نعم الثاني وربما يقع الأول أيضا ربما يلقى في قلب النبي عليه الصلاة والسلام الوحي إلقاءا ولكن الأول هو الأكثر بل قد يكون بالنسبة للقرآن هو المتعين لأن الله تعالى يقول وإنه لا تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك وظهر الآية إن جميع القرآن نزل به جبريل وعلى هذا فتكون إضافة التلاوة إلى الله في هذه الآيات في هذه الآية يراد بها إيش؟ آآ تلاوة يراد بها تلاوة جبريل ونسبت إلى الله لأنه أي جبريل أرسل بها من عنده أرسل بها من عنده وهذا كقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فإذا قرأناه والقارئ هو جبريل كما ثبت به الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمع قراءة جبريل تعجل في القراءة خوفا من أن ينسى شيئا فكان يتعجل فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرنا فاتبق قرآنه حتى لو نزل آيات كثيرة في آن واحد فلن تنساه ولهذا قر إذا قرنا فاتبع قرآنا فس يبقى ولا تنسى منه شيئا ثم إن علينا بيانه لابد أن نبينه للناس بلفظه ومعناه طيب يقول نتلوها عليك بالحق بالحق هل الباء هنا للمصاحبة يعني أنها مصوبة بالحق ونازل بالحق صدق في الأخبار وعدل في الأحكام أو أن المعنى أنها نزلت من عند الله حقا فالباء هنا للملابسة يعني متلبسة بالحق أي أنه أنها نزلت من عند الله نزولا حقا لا شفة فيه ولا باطل يشمل المعنيين جميعا فهي نازلة من عند الله حقا بلا شك وهي أيضا نازلة بالحق والقاعدة في علم التفسير أن الآية إذا تضمنت معنيين لا يتنافيان في الواجب حملها على المعنيين فإن كان يتنافيان طلب المرجح فما ترجح منهما فهو فوز قال الله تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين ما نافية وهي حجازية ما نافية وهي حجازية ما نافية وهي حجازية لا حجازية لأن الشروط تامة الشروط تامة لكن اسمها مفرد كما هو العادة في المبتدى أن يكون مفردا وخبرها جملة يريد خبرها جملة والترتيب موجود ولم ينتقظ النفي ولم تقترم بإن فالشروط تامة إذا هي حجازية وليس مرادنا وليس مرادن بقولنا حجازية أنه لا يتكلم بها إلا أهل الحجاز بل يتكلم بها جميع العرب لكن أهل الحجاز يعملونها عمل ليس وبنو تميم يعملونها يهملونها فمثل إذا خاطبك شخص وقال ما زيد موجودا تعرف أنه حجازي تعرف أنه حجازي وإذا خاطبك شخص آخر فقال ما زيد موجود عرفت أنه تميم عرفت والمراد لو خاطبك أحد بلسان الحجازيين الأول أما لسان الحجازيين الآن فليس بحجة عرفتم طيب يقول الشاعر ومهفه في الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام هذا تميم ولا حجازي ليش لأنه قال ما قتل المحب حرام لو كان حجازية لقال حرام الآيات الكريمة وما الله يريد ظلم للعالمين ما هذه الأشك أنها حجازية والاسم الكريم اسمها وجملة يريد خبر يقول الله عز وجل ينفي عن نفسه سبحانه وتعالى أن يريد ظلما للعالمين فهؤلاء الذين بيضت وجوههم أو سودت وجوههم لم يظلموا الذين بيضت وجوههم نالوا هذا بعملهم أي بسببه والذين سودت وجوههم نالوها أيضا بعملهم فالأولون عملوا صالحا فأثيبوا هذا الثواب والآخرون عملوا سيئا فأثيبوا هذا الثواب لأن الله لا يمكن أن يظلمه يظلم أحدا وقالهم الله يريد ظلما للعالمين العالمين المراد بهم كل من سوى الله فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس عنفسهم يظلمون ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض الخبر هنا مقدم يا حجاج لفائده وهي الحصر يعني التخصيص لأنك إذا قدمت ما حقه التأخير كان بذلك حصر كل ما قدمت شيئا حقه التأخير فهذا حصر سواء كان خبرا أو مفعولا به أو جار ومجرور ومجرورا فمثلا إياك نعبد وإياك نستعين قدم المفعول به لإفادة الحصر يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك وهنا لله, لله ما في السماوات يعني لا لغيره فقدم الخبر الخبر لأجل الحصر لله ما في السماوات وما في الأرض ما اسم موصول يشمل كل ما في السماوات من بشر وجن وشجر وأنهار وبحار وغير ذلك صح؟ لأن السماوات ما فيها بشر ولا حجر ولا شجر فيما نعلم والعلم عند الله إنما ما في السماوات وما في الأرض يشمل كل هذا ما فيها من ما فيها من ملائكة وما في الأرض من البشر والجن والأشجار والأحجار وكل شيء ما في السماوات وما في الأرض وأتى بما تغليبا لغير العاقل لأنهم الأكثر الأكثر ففولموا هذا من وجه من وجه آخر. أنه إذا أريدت الصفة إذا أريدت الصفة فإنه يعبر بما بدل من ولو في العاقل انتبه إذا أريدت الصفة عبر بما بدلا عن من ولو في العاقل ومثل لذلك بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من طاب لأنه لم يقصد عين الشخص العاقل بل قصد الوصف والجنس والكم إنك حماطا من جميل وقبيح وواحد ومتعدد من النساء طيب ولله ما في السماوات وما في الأرض أظنكم تعلمون أن صلة الموصول تأتي جملة وتأتي شبه جملة تاتي جملة اسمية وجملة فعلية وجار ومشروَن وظرفا أربعة أنواع فالجملة الاسمية والفعلية ظاهر تقول يعجبني الذي خلقه حسن هذا إيش اسمية وتقول في الجملة الفعلية يعجبني الذي كان شجاعا هذه جميلة التعليلية وتقول في الظرف يعجيبني الذي فوق السطح وتقول في جار مجرور يعجيبني الذي في المسجد طيب في هذه الآية من أي أنواع الجار والمجرور طيب يقولون إن الجار والمجرور بنفسه ليس جملة لأنه يحتاج إلى عامل يحتاج إلى عامل فكيف يكون جملة قالوا لأنه متضمن لشيء محذوف متضمن لشيء محذوف ولهذا نقول في الإعراب جاء المجول متعلق بمحذوف قدر المحذوف في الاسم الموصول فعلا وقد قدره في خبر المبتدا انتبه يقدر في سله الموصول اسما لا يقدر فعلا ويقدر في خبر المبتدا اسما فإذا ته يعجبني الذي عندك التقدير الذي استقر عندك وإذا قلت زيد عندك تقدير زيد مستقر عندك فهمتم يا جماعة ليش لأن الأصل في خبر المبتدا أن يكون مفردا غير جملة والأصل في سلطة الموصول أن تكون جملة فنقدرها فعلا في سلطة الموصول ونقدرها اسما في خبر هذا هذه القائدة طيب قال ما في السماوات وما في الأرض هو ملك لله خلقا وإيجادا وتصريفا وتدبيرا وقول وإلى, وإلى الله ترجع الأمور هذه أيضا مفيدة للحصر بتقديم الجار ومجرور على المتعلق وهي ترجع وقول ترجع الأمور يعم كل أمر والأمور هنا جمع أمر بمعنى الشأن لأن, لأن كلمة أمر يراد بها الشأن كما قال تعالى وما أمر فرعون برشيد أي ما شأنه ويراد بالأمر الخطاب الموجه على وجه طلب الفعل على وجه الاستعلام جمع جمع أمر الأول أمور وجمع أمر الثاني أوامر وعلى هذا فيكون الأمور جمع أمر وهي الشؤون كل الشؤون تعود إلى الله عز وجل وترجع إليه لأنه الخالق الذي ابتدأها فوجب أن ترجع إليه في هذه الآيات فوائد نبدأ بالآية الأولى وهي قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسد وجوه أخذ منها فوائد طيب قال وَأَمَّ الذين بِيَضَّتْ وجوههم ففي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ من فوائد هذه الآية الكريمة أنّ أهل الإيمان الذين بطل في الجنة لقوله ففي رحمة الله ومن فوائدها خلود أهل الجنة فيها لقوله هم فيها خالدون ومن فوائدها أن هذا الخلود دائم لأنه جاء بالصيرة الاسمية هم فيها خالدون الدالة على الثبوت والاستمرار ومن فوائدها أن الرحمة تطلق على غير صفة الله بل على مخلوقاته كما أسفنا في التفصيل أن المراد بالرحمة هنا الجنة وأما قوله وربك العفور ذو الرحمة فالمراد الصفة طيب رحمة الله التي هي صفته مخلوقه ولا غير مخلوقه غير مخلوقة كل صفات الله غير مخلوقة ورحمة الله التي الجنة مخلوقة طيب قال الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله لما ذكر نزول المطر وأنه يحيي به الأرض قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته من مراد الرحمة هنا المخلوق الذي والمطر أو الصفة, الصفة. صفة. صفة. صفة. صفة. صفة. المطر. تحتمل يحتمل أن المراد آثار رحمة الله المطر فيكون مخلوقا أو آثار رحمة الله التي هي صفة والتي من آثارها وما ينشأ عنها هذا المطر طيب وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته المخلوقة المخلوق هي لا تنشر طيب المهم الآن أنتبهوا أن الرحمة قسمان قسم المخلوق وهو ما كان بائن عن الله وقسم غير مخلوق وهو ما كان صفة الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أكرم من الخلق لأن عمل الذين بيضت وجوههم لو نصب إلى الثواب نعم لم يكن شيئا ومع ذلك يجزاؤنا في الرحمة التي يخلدون فيها أبدا أبد الآبدين وهذا تصديق قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق إلى آخر من فوائد هذه الآية أن القرآن كلام الله لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه، فقال آيات الله، وما أضيف إلى الله ولم يكن عينا قائمة بنفسها، فهو من من صفاته، لأنه لابد أن يكون هذا المضاف قائما بشيء، فإذا كان صفة، فلن يكون إلا صفة لله عز وجل، فإذا قلنا كلام الله فهذا إضافة صفة وإذا قلنا هذا مخلوق الله فهذا ليس إضافة صفة لماذا؟ لأن المخلوق عين قائمة بنفسها طيب ناقة الله صفة ولا غير صفة غير صفة لأنها عين قائمة بنفسها بيت الله كذلك غير صفة لأنه عين قائمة بنفسها طيب فإذا سويته ونفخت فيه من روحي عين من روحي هل هي صفة ولا غير صفة؟ غير صفة كذا؟ مخلوق مخلوقة لأنها لو كانت صفة الله ما بانت منه وهنا بانت الرحمة بانت من الله أين حلت؟ في, آدم في جسد آدم في جسد آدم إذن فليس صفة من صفات الله لأنها بائنة منه فإضافة الروح إلى الله هنا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق ولهذا لا يمكن أن نقول هذه جزء من روح الله التي هي صفة هذا شيء مستحيل إذ لو قلنا بهذا لا حل شيء من الله في مخلوقاته طيب الرحمة هنا التي في الآية في رحمة الله من قسم المخلوق لو أن أحدا جادل وقال بل هي صفة من صفات الله لأجبناه بأن هذا مستحيل لأن صفة الله لا تكون ظرفا للبشر وهنا قال ففي رحمة الله طيب إذا نأخذ من هذا أن الرحمة المضافة تنقسم إلى قسمين مخلوقة وغير مخلوقة فما كان بائنا عن الله فهو مخلوق وما لا فهو صفة نصفاته طيب فإن قال قائل لماذا أطلق الله عليه الرحمة تقول لأنها من آثار رحمة الله ومن فوائد هذه الآية أن أهل الجنة مخلدون فيها بقوله هم فيها خالدون والخلود هنا أبدي كما ذكره الله تعالى في آيات كثيرة فإن قال قائل إذا قلت إنه أبدي لخ فما جوابك عن قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب اعطاء غير مجدود فاستثنى فقال الا ما شاء ربك نعم يقول الفروض انه ما كان ربما يكون ي... ربما كان سبقه عذاب الى عصات يكون هذا مستثنى من المشيئة يعني استثنا عائد على ما سبق اي <تصفيق> هذا ثاني <تصفيق> نعم إن شخ هذا من قد يكون منا متشابه أو من المتشابه فأمرنا الله سبحانه أن نرد المتشابه إلى المحكم، وهو خلودهم خلوة كبدية. <تصفيق> يعني إذا لا نعارض الآيات الدالة على على بهذه الآية لأنها من المشكل، فيجب ردها إلى المحكم. طيب هذه ثلاثة فهد. شيخ هل يكون استثناء مقبلاً شيخ؟ يكون استثناء مقبلاً يعني لا لكن ما شاء الله. Tyybi, ooh, tyybi, laiminmaa, shaa, rabuk, voisin, netiija. Tyybi, na, na, zoomu, nähdään, لستنا هذا بوين في هذه الآية في آية أخرى وهو قوله عطان غير مجدود وفي قوله ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ يعني هذا يعطي لما قال الله محمد جميم يعني هذا من المشكل وفي آيات بين. يعني حط الآية المعنى عطان غير مجدود تدل على أنه مستمر إلا مشاء ربك وقشاء الله ما هذا ما أظن القول الثالث نعم يا شيخ تم فهم بأن الخلود يعني للأذهان تبادر أن الحلود بغير مشيئة الله أتى الله عز وجل من مشية ليعلم أن الخلود هذا عز وجل إيه نعم وهذا ما قاله هسام على كل هام العلمة لهم في هذا أقوى لكن القول الذي يرجح الإنسان ويجعل هذا القيد وقيت الذي في أهل النار خالدنا فيه لما شاء ربك يجعله من الأمور المتشابهة فيحمل على النصوص المحكمة السريح ويقول إن الله قال إلا ما شاء ربك مع أنه قد شاء أن يبقى هذا أبد العبدين هو كقول الرسول عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون حقوم فعلقه بالمشيئة مع أن اللحوق بهم لا بد منه، لا بد منه هذا يستريح به الإنسان، ولا ولا يعترض عليه، معترض، كما اعترض ابن القيم رحمه الله لأن الله قال في أهل النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وقال في عالجنا عطاء غير مجدود، قال فاختلاف ختم الآيتين يدل على أن أهل النار ليس خلودهم أبديًا، نعم، بخلاف الجنة. أهل الجنة لأنه قال في أهل الجنة عطاء غير مجدود، وقال في أهل النار إن ربك فاعل لما يريد، وهذا في الحقيقة يعني يدل على أن الإنسان مهما بلغ في العلم والذكاء فلن نسأله من الغ الغلط، والفرق بين الآتين ظاهر، لأن آية السعادة فضل. فقال عطاء غير مجلوب وآية النار الشقاء عدل فقال إن ربك فعال لما يريد وهذا من فعله الذي أراد وليس المعنى إن ربك فعال لما يريد سيفعل في المستقبل خلاف ذلك كما فهم ابن القيم رحمه الله فإن هذا فهم غير سريع بلا بل إن مناسبة ختم الآية بقوله إن ربك فعل ما يريد هو أنه لما كان الشقاء غير محمود قال هذا من فعل الله والله تعالى يفعل ما يريد مع أنه لم يظلمه نعم طيب وقال تعالى تلك آية الله نزوها لك بالحق ومن فوائد هذه الآية أن من كان وكيلا عن الغير فله حكم ذلك الذي وكله لأن الله أضع التلاو إليه مع التالي رسوله فدل هذا على أن حكم ما نفذه الرسول بما وصل به حكم ما قاله المرسل, حكم ما قاله المرسل ومن فائد هذه الآية أن كتاب الله عز وجل كله حق ليس به وإذا أخذنا هذه الكلمة على عمومها قلنا جميع أحكامه حق وجميع أخباره حق وليس فيه تناقض والاختلاف لأنه لو كان فيه تناقض أو اختلاف لكان أحد المتناقضين باطلا والقرآن ليس فيه شيء باطل كله حق ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال نتلوها عليك بالحق فيكون المتلو عليه هذه الآيات يكون قطعا رسولا لله رب العالمين ومن فائد الآية الكريمة إثبات إرادة الله لقوله وما الله يريد ظلما للعالمين فإن قال قائلا الآية هنا نفي وما الله يريد فكيف تقول إنها دالها لإثبات نقول هذا النفي ليس مطلقا بل هو نفي لإرادة شيء معين وهو الظن إذن فغير الظن يريده لما يقوى أو لا يريده يريده طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن اظن ممكن في حق الله لكنه لا يريد لكمال عدله يريد وجهه قال والله يريد ظلم من العباد ولم يقول وما يمكن أن يريد الله ظلمه على أنه لو قال وما يمكن ما يجعل أن تفعل الظلم لو أراده وحينئذ يكون فيه رد على القائلين بأن الظلم في حق الله محال لذاته وهم الجهمية يقولون إن الظلم في حق الله مستحيل لذاته لا لأنه غير مراد لله بل لذاته وعلى قولهم يكون تمدح الله سبحانه وتعالى بنفس ظلم عنه لغوا لا فائجة منه لأن ما لا يمكن لا صح أن يكون مدحا أو أن تمدح به من كان ممتنعا عليه فالظلم في حق الله ممكن عقلا ولكنه ممتنع شرعا وعدلا لو شاء الله تعالى أن يعذب المطيع لا أمكن أو لا أمكن. لا أمكن لكنه لكمال عذره لا يمكن أن يعذبه لأنه ظلم هم يقولون لا يمكن أن يغلب الله أحدا أبدا الظلم مستحيل لماذا أليس يمكن أن الله يعذب المطيع الذي أنضى طول عمره بطاعة الله قالوا نعم يمكن لكن هذا ليس بظلم لأنه فعله فيما يملكه فالعبد ملك لله لو فعل به أي شيء فليس بظالم الله من الآن؟ فهذا هو هذا وجهة نظري، لكنها وجهة فاسدة لأنه لو قال لك قال افعل كذا فوثيبك. لا تفعل كذا فإن فعلت عاقبته ثم فعلت ما أمرك به وما وعدك الإثابة عليه ثم عذبك أشد العذاب هل هذا ظلم حقلا أو, غير, أو غير, ظلم؟ غير ظلم هذا ظلم حتى لو كان مالكا لك لو أن السيد قال لعبده يا عبدي صلح الغد واجعل فيه كذا وكذا وكذا وكذا وقدمه لي في الساعة الفلانية ففعل ما أمر فعله على الوصف الذي قال وأتى به في الزمن الذي قال ثم أخذ خشبة وجعل يضربه بها مش يقول ظالم ولو كان عبده ولو كان عبده عقل يكون ظالم هم يقولون يجوز أن, أن الإنسان يمضي عمره كله في طاعة الله, لأمر الله وإذا مات يخلده في النار وإذا فعل ذلك فليس, فليس بظالم ليش قال لأنه إنما فعلهم في ملك نقول إذا كان أمر كذلك وكان الظلم على زعمكم حالا فإن الله تعالى لا يصف أن يقال إنه ينفذ الظلم عن نفسه تمدحا بذلك طيب من فائد هذه الآية أنه إذا انتفت إرادة الظلم انتفى الظلم وجه ذلك أن الله لا مكره له فإذا كان لا يورد الظلم فلا يمكن أحدا أن يجبره على الظلم إذا نفي إرادة الظلم نفي للظلم وحينئذ لا يكون بين هذه الآية وبين قوله تعالى وما ربك بظلام للعبد لا يكون بينهما إيش تعارض؟ لأن نفي إرادة الظلم تستلزم نفي الظلم، ونفي الظلم يستلزم نفي إرادة الظلم، لأنه لو أراد أن يظلم لظلم. طيب إذن لو أن أحد من الناس قال لي ما تجمع؟ كيف تجمع بين هذه الآية ومن الله رجض ظلم العالمين وبين قوله وما ربك بظلم العبيد؟ مش تقول أقول لا منافات لأن من لأنه إذا انتفت إرادة الظلم لازم انتفاء الظلم وإذا انتفى الظلم لازم انتفاء إرادته لأن لا الله قادر لو أراد أنظلم أن ظلم ومن فوائد هذه الآية. اثبات الصفات السلبيه اثبات الصفات السلبيه لان ما وصف الله به نفسه ينقسم الى قسمين ثبوتي وانتفاء او انشئ تنقول سلبي فالثبوتي كله صفات كمال كل صفه اثبتها الله نفسه فهي صفه كمال كله صفات نقص لكنه متضمن لثبور <تصفيق> كمال ففي قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون نفي الغفل ليش لكمال علمه ومراقبته وما الله للظلم العباد لكمال عدله وما مسنا من اللغوب لكمال قوته وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال قدرته وعلمه وأهل نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خيرة أمّة أخرجت للناس تؤمن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ليضروكم إلا أذا وإيقاتلكم ولونكم الأذى بار ثم لا ينصرون بربت عليهم مذلة وبر بربت عليهم مذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس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 ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وقبل أن نبدأ بالشرح أو بالتفسير نحب أن نبه على قراءة يتبعها بعض الناس ومنهم حجاج لما وقف على وضربت عليهم بقي المسكنا فقط وقف ثم عاد وقال وضربت عليهم المسكنا مع عنه لو أتبع المسكنا ما قبلها لأمكنه ذلك ولم انقطع نفسه كذلك لما قال ويقتلون أنبياء بغير حق ويقتلون أنبياء وقف ثم قال ويقتلون أنبياء بغير حق مع أن كلمت بغير حق لو أضافها لما سبق لم ينقطع نفسه وهذه موضة يفعلها بعض القراء وهي في الحقيقة خطأ لأن الترداد بدون سبب لا ينبغي ثم إنه إذا قال ورط الأنبياء قبل الحق أو وضربت مسكنا قطعها عما قبلها فيحتاج على هذا أن يعيد الآية من من أولها فينقطع نفسه عند وضربت عليهم ثم يعيدها من جديد وينقطع نفسه عند قوله وذربته ثم يعيد من جديد وينقطع في الثالث عند قوله هو ويعيد من جديد وهكذا ما هو صحيح فأنا قلت لكم قبل هذا أنه إذا كان بقي حر كلمة أو كلمتان أتبعها ولو أنه حصل عليك شيء من منطق النفس لألا تعتاج إلى إعادة كلام الثانية يقول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض هذا ممتد درس اليوم طيب لله ما في السماوات وما في الأرض الجملة هنا خبرية تقدم خبرها لإفادة الحصر لله ما في السماوات <تصفيق> <تصفيق> ط... إذا إلى أي مكان طيب إذا نأخذ الفوائد منين؟ من ولله ما في السماوات فالسلاة هذه ها ها من أولا ما في السماوات وبرق؟ <سان> شيخ آخر آية إفاة الصفات السلبية إفاة الصفات السلبية سبحان الله الآن بارك الله فيكم عندنا آياتين ولله ما في السماوات وما في الآخر وإلى الله سترجع الأمور هل أخذنا فوائدها أندأ؟ ما أخذنا طيب اللي قبلها تلك آيات الله نتوح عليك بالحق وما الله يريد ظلم العالمين طيب في قوله تعالى والله في السماوات وما في الأرض من الفوائد أولا من فوائد هذه الآية عموم ملك, السم عموم ملك الله عز وجل لقوله ما في السماوات وما في الأرض وما موصولة تفيد العموم ومن فوائدها انفراد ملك الله سبحانه وتعالى بذلك أي أن الله وحده هو المالك لها وهذا يؤخذ من تقديم الخبر لأن القاعدة المقررة عند البلاغيين وأصحاب الأصول أن تقديم المعمول يفيد الحصر ومن فوائد هذه الآية إثبات السماوات والأرض وهو أمر معلوم ولا ينكر لكن الفائدة من هذه الفائدة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى بخلق هذه المخلوقات العظيمة التي قال الله عنها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن مرجع الأمور إلى الله وحده تقوله وإلى الله ترجع الأمور ومن فوائدها أن من حاول أن يشر على الخلق شيئا سوى ما شرعه الله فقد شارك الله أو فقد جعل نفسه شريكا مع الله وجه ذلك أن الله حصر مرجع الأمور إليه فقال وإلى الله فمن حاول أن يشرع للناس أمور لم يشرعها الله فقد جعل نفسه شريكا مع الله سبحانه وتعالى ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ساعة الله سبحانه وتعالى حيث كانت جميع الأمور ترجع إليه لأن الأمور جمع أمر وهو محلاً بألف يفيد العموم فكل الأمور ترجع إليه الدقيقة والجريبة قال الله تعالى ما من دابة إلا هو آخر بنصيتها كل الدواب صغيرها وكبيرها فالله سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها هو الذي وجهها ويدبرها العاقل منها وغير العاقل ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن السماوات جمع وقد جاءت آية أخرى تبين أن عددها سبع سماوات أما الأرض جاءت في القرآن مفرده ولكن الله أشار إلى عددها في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وجاءت السنة صريحة في ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبر من الأرض من طوقه الله به يوم القيامة من سبع رضي ثم قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس سبق أيضا تفسير هذه الآية نعم لا طيب كنتم خير أمة أخرجت الناس الخطاب لهذه الأمة وقوله كنتم قيل في علم الله وذلك لأن كان للمضي ومعلوم أن هذه الأمة أن هذه الأمة آخر الأمم فلا يمكن أن يتحدث عنها على أنها أمة بائدة فمن ثم قال بعض العلماء إن فعل المضي هنا باعتبار علم الله يعني كنتم في علم الله وعلم الله سافق على وجود الأمم خير أمة وقيل وهو الصحيح إن كان هنا مبينة الاتصال المبتدى بالخبر وتحقق وجوده فيه وليس دالة على زمان وهذا هو الأصح ولهذا أمثلة منها قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما هل نقول إن كان هنا تدل على المضي وأن هذه صفة زالت عن الله لا لكنها مسلوبة الزمان تدل على تحقق اتصاف اسمها بما دل عليه خبرها كنتم خير أمة أخرجت للناس أمة أي طائفة وسبق أن... وسبق لنا أن كلمة أمة تطلق في القرآن على أربعة مع. طيب خير أمة أخرجت للناس يعني أخرجها الله عز وجل وأظهرها وبيّنها وأبرزها خير أمة أخرجت ولم يقل خلقت لأن هذه الأمة من وصفها الخروج والظهور والبروز فخير أمة ظهرت وبرزت هي هذه الأمة هناك أمم أخرجت الناس وظهرت وبانت لكنها لم تحصل لها الخيرية التي كانت لهذه الأمة. ثم بين الله تعالى وجه هذه الخيرية في قوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف سبق معنى الأمر ومعنى المعروف ومعنى النهي ومعنى المنكر في قوله والتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقول التؤمنون بالله هذا يشمل الإيمان بكل ما أمر الله بالإيمان به وتشمل أيضا تطبيق كل ما أمر الله به فعلا وكل ما نهى الله عنه تركن لأن من مقتضى الإيمان بالله أن تؤمن بما أخبر به أليس كذلك؟ وعلى هذا فيكون جميع فيكون جميع ما أخبر الله به من أمور الغيب داخلا في الإيمان بالله من تحقيق الإيمان بالله أن تذعن له وتقبل حكمه وهذا يشمل جميع الإسلام. جميع العمال الصالحة ولذلك كان من مذهب للسنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص في المعصية وتأمل كيف أخر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف أنها عن لأن شأن الأمة أن تكون قاهرة غالبة آمرة ناهية فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون إيمان بالله لا ينفع، ولكن لما كانت الأمة بمظهرها عنوان قوتها أن تكون إيش؟ آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر. طيب يقول عز وجل وتؤمنون بالله الإيمان بالله دائما نسمع. من كثير من المؤلفين رحمهم الله يقولون إن الإيمان هو الإقرار وبعضهم يقول الإيمان هو التصديق ولكن هذا على إطلاقه لا يصح باعتبار الإيمان الشرعي الإيمان الشرعي هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان فمن صدق وأقر ولكن لم يقبل ويدعن فليس بمؤمن ودليل ذلك أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقرا ومعترفا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يكن مؤمنا لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يذعن له وإلا فإنه يقول في قصائده لقد علم أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل يقول أبو طالب لقد علم يعني قريشا أن ابننا وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا مكذب لدينا يعني نصدقه ولا يعنى بقول الأباطل لا أهتم بالقول الكذب أو الباطل ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لا سمح بذاك مبين عودي بالله ومع ذلك لم ينفعه هذا هذا الإيمان فالمات على الكفر إذا الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإعتراف قال الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم لو هذه شرطية وفعل الشرط فيها آمن وجوابه لكان خيرا لهم ولو إذا كان جوابها إثباتا لو الشرطية إذا كان جوابها إثباتا فالأفصح أن يقرن بالله إذا كان جوابها إثباتا فالأفصح أن يقرن بالله كما في هذه الآية لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم لو نشاءوا لجعلناه حطاما ولو نشاءوا لجعلنا منكم ملائكة ولو نشاء لجعنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون والأمثلة على هذا كثير وربما حذفت الله ومنه قوله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا لو نشاء جعلناه أجاجا ولم يقل لجعلناه أجاجا أما إذا كان خبرها منفياً فإن, فإن الغالب حذف اللام قال الله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه ولم يقل لما فعلوه وقال ولو شاء الله مقتتلوا ولا تقترن بها اللام إلا نادرا يعني قولك لو شئت لما فعلت هذا نادر لكنه قد يرد ووجه كونه نادرا أن اللام تفيد التوكيد وما تفيد النفي وبينهما شبه تضاد ولا يجمع بين الشيء وضده طيب، تأتي لو مصدرية مثل أن وذلك إذا جاءت بعد ود ونحوها فإنها تكون مصطريحة قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم أي ودوا ردكم ودوا لو تدهنوا فيدهنون أي إدهانك إدهانك وهكذا فهنا لو نقول إنها مستريه، فصارت تأتي مستريه إذا جاءت بعد ود وما أشبهها مما أدل على المحبة. وتقول أحب لو تذهبوا، أحب لو تفهموا، أي أحب ذهابك وأحب فهمك. فقال لكان خيرا لهم لو آمنوا لكان خيرا لهم، خيرا لهم من أي شيء من الكفر لو آمنوا لكان خيرا لهم من الكفر. كما قالت تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من الله من عند الله لمثوبة من أنج الله خيرهم وقال تعالى يا يا أيها الذين آمنوا هل أدل على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأعمالكم أفضل ذلك خير لكم ذلك خير لكم إذن لكان خيرا لهم من بقائهم على كفرهم ويحتملا وقال لكان خيرا لهم أي لكان خيرا مضاعفا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن برسوله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم آتاه الله وأجره مرتين ثم قال منهم المؤمنون منهم أي من أهل الكتاب المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم أي كتاب المؤمنون يعني الذين آمنوا مثل النجاشي من النصارى من بعد وعبد الله بن سلام من اليهود هؤلاء آمنوا إيمانا وقر في قلوبهم وأكثرهم الفاسقون الفاسقون هنا يراد بها الخروج عن طاعة الله خروجا مطلقا وهو الكفر لأن الفسق يراد به الخروج عن الطاعة خروجا مقيدا ويراد بالخروج عن الطاعة خروجا مطلقا فالخروج عن الطاعة خروجا مقيدا كما قال الفقهاء رحمهم الله إن فاعل الكبير فاسق لأنه خرج عن الطاعة خروجا مقيدا بهذا المعصر التي فسق به والخروج عن الطاعة خروجا مطلقا يكون بالفسق ومنه قول تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها الآية وأكثرهم الفاسقون في هذه الآية فوائد منها أن هذه الأمة خير الأمم أن هذه الأمة خير الأمم لقوله كنتم خير أمم أخجس الناس فإن قال قائل كيف نسمع بين هذه الخيرية وبينما جاء في بني إسرائيل أن الله فضلهم على العالمين ومعلوم أن المفضل خير من المفضل عليه فنقول لدينا آية أو لدينا نصان متعارضان كلاهما على سبيل العموم إلهما على سبيل العموم فهذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه عامة تشمل من؟ بني إسرائيل وغيرهم وقوله في بني إسرائيل يا بني إسرائيل تذكرون المتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين تقتضي؟ التفضيل العام على هذه الأمة وعلى عيدها، فبين الصين الآن عموم متعارض فإني ادعيت تخصيص عموم آية بني إسرائيل بخصوص هذه الآية قال لك الإسرائيلي وأنا أدعي تخصيص عموم هذه الآية بإيش بخصوص آية بخصوص بني إسرائيل، فأقول أنتم خير أمة أنتم خير أمة فخرج الناس ما عرب بني إسرائيل. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أي العمومين مراد، فقال أنتم فقال ثوّفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. تبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة خير الأمم التي أوفتها وختمت بها وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نص فيكون عموم قوله كنتم خير أمة أخذت الناس مقدما على عموم قوله وأني فضلتكم على العالمين وحينئذ يكون قوله تعالى وعني فضلتكم على العالمين مخصوصا بقوله في هذه الامه كنتم خير امه اخرجت الناس بنص كلام الرسول عليه الصلاه والسلام وقال بعض العلماء إن المراد بالعالمين العام خصوص عالمي زمانهم المراد بالعالمين خصوص عالم زمانه يعني العالمين في هذا الزمن أي زمان بني إسرائيل فيكون من باب العام الذي يرد به الخاص فليس فلم يرد به العام العموم من الأصل من الأصل لم يرد به العموم والعام الذي يرد به الخاص كثير في القرآن والسنة ومن ذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فإن الناس في قوله قال لهم الناس لا يراد به عموم الناس بل القائل واحد وقوله إن الناس قد جمعوا لكم أيضا لا يراد به جميع الناس لأنه لم يجمع لهم إلا قريش عامة البشر ما جمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتكون فيكون قوله قوله وأني فضلتكم على العالمين يكون عاما ورد به خاص وعلى هذا فلا يكون في الآية عموم إطلاقا وحينئذ لا تعارض هذه الآية طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الأمة فضلت غيرها بالخيرية لوصف ليس في غيرها وهي أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أما من سبقها فلا يقول الله تعالى في بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان جاود ويس بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلهم ومن فوائدها أنه متى زال هذا الوصف الذي به فضلت هذه الأمة وهو الأمر المعروف أنها المنكر زال كونها خير أمة أخرجت للناس وذلك لأن الحكم المعلل بعله. يوجد بوجودها وينتفي انتفائها ويقوى بقوتها ويضعف بضعفها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأن ترتب الخيرية عليه يدل على أهميته ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما وجد في الأمة وجد الخير فيها وكلما ضعف فيها ضعف الخير ولهذا لما كانت الأمة قوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادنا هذه. كانت البلاد على خير ما يرام ولما ضعفت الهي ال... هذه الأمة أو لما ضعف الأمر بالمعروف أنها عن المنكر فات هذه البلاد من الخير بقدر ما فاتها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن فائد نعم نكمل الباقي بعدين نعم العامي على على نأخذ يعني من بين إذا قلنا, إن إذا قلنا إن المرادة قلنا المراد في بني إسرائيل إن المراد بالعالمي في بني إسرائيل عموم الناس صرنا عامان متعارضان. لكن السنة بينت. أن عموم هذه الآية مقدم على عموم آيات بني إسرائيل، وإذا قلنا إن آيات بني إسرائيل لم يراد بها العموم من الأصل، وإنما ورد بها الخاص سهل الإشكال. ما في آخر الآية إيش؟ آخر الآية الثانية. أنتم خيرة أمة الناس في هذا الزمن. إيه نعم. هذه ربما يقول قائل إذا أنتم خيرة أمة الناس في هذا الزمن، في زمن بني إسرائيل. <تصفيق> نعم. لماذا خص أهل الكتاب بقوله تعالى ولو آمن الكتاب لكان خير لهم؟ يعني ما يدخل فيه مجوز وصابهم وغيرهم؟ نعم، هذا الإسكال يقول لماذا قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم مع أن غيرهم لو آمن؟ لكان خير لهم، لأن هؤلاء يدعون أنهم أهل الكتاب وأنهم على دين، فيقول لهم إذا كنتم تريدون البقاء على دينكم من أجل فضل الدين وثواب الدين فإيمانكم خير فلو كنتم صادقين بأنكم تريدون الخيرية لكان تخولكم في الإسلام أمرا محتما لأنكم تريدون الخيرية بخلاف غيرهم فربما لا يدعون هذه الدعوة أنت قلت أن ألم المعروف أنها ممكن مختص بهذه الأمة، والله عز وجل يقول: ولولا ولولا كان الآلهة تقول يقولوا بقية ينهون عن فساد في الأرض. نعم نعم. إيه نعم. لكن هؤلاء قلة، مو مو الأمة كلها. ولهذا قال حنبلي إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. فإذا وجد إلا قليلا ممن أنجا منهم، إلا قليلا ممن جاء منهم، ما يعتبر شيئا القليل بالنسبة للأمة ليس بالشيء نعم فائدة التعبير في قوله وَأَكْثَرُهُمُ مفاسقون بِاللَّهِ مع أنه كان المتبادر أن, أن يقال وَأَكْثَرُهُمُ مفاسقون كما في كثير من الآيات لأنه في مؤمنهم المؤمنون ولم يقل منهم ممكن. مؤمنون فمن يجل المطابقة بين المتقابلين صار هذا أولى ما يسرى شيخ الفائدة أن يعني كأنهم كان هذه صفة محصورة فيهم يعني و... لا لأنهم قال أكثرهم في موجود في غير في غيرهم أيضاً لكن قد يكون ولهذا في في في ولكن كثيرا منهم فاسقون بالمعارف نعم خصصنا من وراث في بينس أيضاً في في قد يدعي مدعي كذلك إنه خاص يعني لهذه الأمة يعني يعني بزمنهم بزمنهم بزمنهم بزمنه كنا هذه ما قلناها أيها هجبنا عن هذا بين الحديث واللفظ ولا بالحقيقة أن بيننا تعارض إلا إذا حملنا العالمين في بني سويل على أن مراد به الخاص نعم الحمد لله القرآن دائما يقدم أمر معروف على النهي <تصفيق> عن المنكر مع نظر المفاسد مقدم على جلب المصالح أيش الحكم لا مهلوم لأن المعروف من منهم القيام بأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم الحج بدون هذه الأمور التي تعتبر معروفا لا ينفع الإسلام المنكر حتى لو أن إنسان مثلاً شنب المنكر لا يزني ولا يسق ولا يشرب الخمر لكن لا يصلي لم ينفعه هذا نعم لو لي تعالى ولو آمنا الكتاب لكان خير له هل في دليل على أن هذا الكتاب لم يؤمنوا ولا قليل إيمانهم ما هذا ما هذا ما يعني لو آمنوا لكان الخير لهما يجعل أنه قد يؤمن لا يؤمن إلا القليل طيب ليه قال هو يعلم لا, يؤمن؟ لا هو حسن لهم على الإيمان يعني هم الحين يدعون إنهم على حق فيقول كأنه قال إذا كنتم تدعون أنكم على حق وأنكم بقيتم على هذا ابتراء مرضاة الله فلو آمنتم لكان خير والعاقل إذا كان حق صادقا في أنه يريد الخير فمهما تبين الخير في أي شيء تبعهم نعم لا لا قليل ما قلنا فصليه ما قلنا فصليه هم قلنا الكثير نعم نعم صح الأفصح لأنه الأكثر لأنه الأكثر لا يقال عن تلك يقال يقال الأفسح لأن الأكثر, الأكثر هو اقترانها بالله فيذا هذا الأكثر صار أفسح وإلا لقلنا أنه يتساوى هذا وهذا والقرآن فيه فصيح وفيه أفسح ولكن قد دعدل عن الأفسح إلى الفصيح لسبب من الأسباب نعم من من الشيطان رجيم قال الله تعالى كنتم خير أمة أخجت الناس